sul l'fa a كُنِعْمَ مَا كَانَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَكَ إِذْ آنَ تُكَبِّرُ E to cambio il condusiito que la se إذًا لَمْ تُكَتِبْ كِتَابًا وَلَحِفَّمَا تَعَوَّذْتَ من الطين كغيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا اكتوبري اور مغاور ابرص بيد وان تخرج منوت بيد واذك فقال الذين كفروا منهم إذ إِذْ قَالَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من قلت إلى الحواري ولتقوا الله إن كنتم İsa bəni Məryəm, Allahum Allahumma, Rabbana, Anzil علينا məzətən minəl səmə قُلُونُ لَنَا عِيدًا مَا إِذًا تَمَّ لِلزَّمَانِ إِذَ ورزقنا وأنت خير رازقي وَاغْلَيْتُكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بِغَدٍ مِنْكُمْ فإن أقول لي أم أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد م م في نَفس وَلَ علمُ م في نَفسك إِكَ أَ تَغ قُلْ إِنَّ لَمْ إِلَهَ إِلَّا مَا أَمَرَ تَنِيبِ قِيَامُ ذُ Sələ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تحتغى الأمهار خالدين فيها أبدا رضي الله ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات Bismillah لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَرَاغَ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ ربك رجع إن إذا يَوْمَ جَاءَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمْنَعُ عَبْدًا إذا صلى؟ لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفغى بالناصية قصية كاذبة خاطئة فليدعنا ديه سندعو الزبانيه كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب طرجت الأرض أسقى لها وقال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها إذا زلدلت الأرض زلدال ينتوحد سو اخبار في ان نربك اوحى لنا الله اكبر الله عليك بيت وإذن تحدث أخبارها بأن ربك أو خالق يومئذ يصدر سُشَاهَ تَلْيُرَ اَعْمَا لَغَم سَميعُ مَنْ قَال ذَٰلِكَ إِنْ Ya وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرْعَةٍ شَرًّا يَرَهْ صدق الله